يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ان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 إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا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 فضلا مِنَ الله ونعمه والله عليم حكيم وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المؤمنين اقْتَتَلُوا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 يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى, عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاء الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٍ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبْ وَأَحَدُكُمْ أَنْ يَعْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تواب يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا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 أولئك هم الصادقون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 أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون